قال الإمام مسلم رحمه الله باب صبائل عيسى عليه السلام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا كه الشيطان فيستهل صارخا من نقطة الشيطان إلا ابن مريم أمه ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن قول الله تعالى وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال حدثني محمد بن رافع حَدَّثَنِي عبد الله بن عبد الرحمن الداريني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيد جميعا عن الزهري بهذا الإسناد وقال يمسه حين يولد فيستهِل صارخا من مستة الشيطان إياه وفي حديث شعيب من مسّ الشيطان قال حدثني أبو الطاهر ساق السند إلى أبي يونس سليم المولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها قال وحدثني شيبان بن فروخ ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح الموليد حين يقع نزغة من الشيطان قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرق قال كلا والذي لا اله الا هو فقال عيسى امنت بالله وكذبت نفسي الامام مسلم لما انهى الكلام على ما يتعلق بسيره النبي المصطفى صلوات الله والسلام عليه عقد هذا الباب باب فضائل عيسى عليه السلام وخطى عيسى عليه السلام وبدأ به بالكلام لأن عيسى صلى الله عليه وسلم أقرب نبي إلى رسول الله وليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول ولأن عيسى صلى الله عليه وسلم يعتبر مجددا لدين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التجديد انما يكون في اخر الزمان اذا امتلأت الدنيا جورا وامتلأت ظلما ولم يوجد الدعاء الى الله تعالى أنزل الله جل وعلا عيسى في آخر الزمان وعيسى رفعه الله تعالى إليه وهو موجود اليوم في السماء يعبد الله تعالى مع الملائكة فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم حكما عدلا يقتل الخنزير ويحرم الخمر ويقتل المسيح الدجال ويقتل اليهود وإذا ما نزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يحكم بالقرآن يعني أنه مجدد عيسى لو نزل والنبي عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض لزم عيسى عليه الصلاة والسلام ان يتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بمعنى انه لو نزل والنبي على ظهر الارض نسخت شريعه عيسى ونسخ الانجيل ويجب على عيسى وعلى من اتبع عيسى ان ان يتعبد الله جل وعلا بالقران المجيد الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن لو نزل عيسى والنبي على وجه الأرض أو أن النبي بعث وعيسى على وجه الأرض شريعة عيسى جالت ويجب على عيسى وغير عيسى من أنباء الأنبياء الله ورسله متى ما بعث النبي وهم على وجه الأرض أن يتبع رسول الله. هذه مساله نص عليها أهل العلم، وقد أخذوها من قول الله تبارك وتعالى، ولقد أخذ الله ميثاق النبيين. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لا تؤمنن به ولا وهذا الميثاق أخذه الله جل وعلا على النبيين والمستلين كافة لأن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليه من يدعو رسالاتهم ويتبعوه ونص النبي على ذلك صراحة يوم قال لعمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب جاء بصحيفة من التوراه قال النبي عمر والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعه أراد الإمام مسلم بهذه الترجمة أن يذكر بعض فضائل عيسى نبي الله ورسول الله عيسى عيسى بن مريم ليس له والد ولم تكن امه بغيا وانما موسى عيسى خلقه الله تعالى بكلمتكم وليس لمريم العذراء البتون رضي الله تعالى عنها ليس لها زوج وليس الزاني ولا باغية كما يزعم اليهود عليهم لعائن الله فانهم رموها بيوسف النجار ويوسف النجار قريب لمريم ابنه عمه مريم كان خطيبا لها ولكن الله تبارك وتعالى اصطفاها وطهرها وفضلها على نساء العالمين يا مريم إن الله اصطفاتي وطفارتي واصطفاتي على نساء العالمين هذا قول العليم الحكيم ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا مريم ابنة عمران التي أحطنت فرجها هذا قول الله لا قول يهود نعم الله اليهود الذين زعموا بأن مريم بغي وأن ولد ولد زنم وعيسى عليه الصلاة والسلام ليس بولد زنم وعيسى ليس بإله ولا هو ثالث ثلاثة ولا هو ثاني اثنين وإنما عيسى كما قال الله في كتابه يحكي عن عيسى قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا هذا قول الله انصدق الله ونصدق هذا القرده والخنازير وعبد الطاغوت الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اليهود عليهم لعين الله نحن نقرأ في كتاب الله جل وعلا في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود غضب الله تعالى عليهم لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والخلاصة من هذا الكلام اما اليهود عليهم لعائن الله غيروا بدلوا ولذا نسخ الله جل وعلا توراتهم كما نسخ الله جل وعلا الانجيل لان النصارى ضالون وانت تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضلوا الطريق الانجيل حرف عيسى عليه الصلاه والسلام ما املا الانجيل على تلاميذه الانجيل لم يجمع كما جمع القران حال حياه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولكن لما رفع عيسى رفعه الله اليه لان الله تعالى قال بل رفعه الله اليه تلاميذ عيسى بداوا يكتبون الاناجيل واختلفوا في الاناجيل اختلاف عظيم كبير وبعد الميلاد بسنين بعد ان رفع الله تعالى عيسى بسنين جمعوا اجتماع وقرروا ابقاء هذه الاناجيل الاربعه يوحنا ومتى وبولس ومرقس وترك الانجيل الموجود اليوم الإنجيل الذي يقارب القرآن ويشابه القرآن وهو إنجيل برنابا لا يعترفون بإنجيل برنابا وإنجيل برنابا أقرب إلى الحق والصواب من بقية هذه ناجيل الأربعة لهؤلاء القوم الضالين والله قد سماهم الضالين إلى هذا الكلام قرب عيسى ونبوة عيسى مع النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى مجدد ينزل في آخر الزمان كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى ناسب أن يبدأ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بذكر فضائل عيسى صلى الله عليه وسلم أقول عيسى بن مريم خلقه الله من أم وليس له أب كما خلق الله تعالى آدم من غير أب ولا أم وكما خلق الله تعالى حواء من أم ولا أب فليس الأمر غريبا فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم خلقه من تراب أبونا آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى من تراب من صلقال كالفخار من طين لازم بعد ذلك أمر الله تعالى بأن ينفخ فيه الروح بكلمتكم فكان آدم أين أم آدم أين أبو آدم أبو البشر ليس لآدم أب وليس لآدم أم فالعليم القدير العزيز الحكيم الذي يفعل ما يشاء ويختار خلق أباني آدم من غير من ولا أب وليس الأمر كما يقول داروين عليه لعين الله نظرية داروين أن أصل الخلق بني آدم من قردة تطور حياة متطورة شيئا فشيئا فشيئ إلى أن صار آدم وآدم ليس من تراب وإنما حيوان تطور والله تعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فكان آدم عليه السلام هو خلقها الله من ضلع آدم ليس لها أم ولها أب فاراد الله جل وعلا أن يخلق عيسى فخلق عيسى من أم وهي مريم البتول العذراء عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إنها مريم ابنة عمران التي وصفها الله تعالى بقوله التي أحصنت فرجها وفي هذا من الباري جل وعلا بأنها قد أحصنت فرجها وأنها ما كانت بغي عليه السلام أبوها رجل صالح عابد حملت أمها بها بمريم فنذرتها أمها لله إذا رزق اللَّهِ تعالى ولد فهذا الولد أنا أنزره للمسجد وللطاري الحبابة فشاء الله تعالى أن أم مريم وضعت مريم بنت وليست بولد يقوم بأمر المسجد ويعبد الله تعالى في المساجد ولكن لما وضعتها أرادت العذر من الله ربي إني وضعتها أنثى وليست ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم واني يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا مريم وهي صغيره مكرمه من قبل الله الرزق الذي يجده زكريا وزكريا من اقرب اوليائها اليها يأتي ويجد فاتهة الصيف في الشتاء ويجد فاتهة الشتاء في الصيف مباركة صالحة تقية إلى أن بلغت مبلغ النساء خطبها يوسف النجار قريب لها يريد أن يتزوج بها وهي صالحة في المحراب ملازمة للطاعة والعباده المجتمع في ذلك الوقت كله يشهد لها الصلاح والتقوى ولهذا لما حملت يا اخت هارون ما كان ابوك امراه وما كانت امك بغية من اين حملت هذا الولد من اين اتيت بهذا الولد ان هذا الولد معجزه لله تعالى اراد الله جل وعلا ان يكون هذا الولد فجاء الملك وأخبرها بأن الله بعثوا إليها لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي ولد غلام ولم يمسكني بشر ولم أكو بغية كيف يكون لي ذلك أنا ليس لي جود وأنا لم أبغي ولم أزني فانا يكون لي ولد ومن سنة الله تعالى ان الولد لا يكون الا بين اثنين بين ولد ضد رجل وامراه اخبرها بان الله اراد ذلك قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لياب لك غلاما تقيا امره الله جل وعلا بان ينفق في جيب درعها هذا الدرع امر الله جل وعلا الملك جبريل بان ينفخ كلمه فجاء جبريل بامر من الله ونفخ جبريل كلمه التي بعثه الله تعالى بها فحملت عيسى حملت مريم بعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أذكرك وأقول لك إن الأمر ليس عَجْبٌ. فإذا كان آدم عليه السلام خلقه الله تعالى من غير أب ولا أم وكلنا نسلم لآدم عليه السلام لأن آدم أبو البشر إلا من أخذ بنظرية داروين الذين يقولون نظريه التطور فإذا لم يكونوا أبناء لآدم فهم أبناء القردة وأما نحن فإننا ذرية آدم الذي خلقه الله تعالى بيديه ونفخ الله جل على فيه من روحه وأدخله الله تعالى جنته وخلق الله جل على له من ضلعه حواء بعد أن أدخلهما الجنة نهاهما من أن يأكل الشجره فلما أكل من الشجره أهبطهما من الآلة الأرض فكان هذا النسل منذ أن خلق الله تعالى آدم وحواء إلى يومنا هذا وإلى أن يرف الله تعالى الأرض ومن عليها حتى إن نظرية التطور التي يقولها داروين يوجد من العلماء اليوم من رد على داروين وتبين لهم أن نظرية داروين كذب وخطم وصراء والحمد لله رب العالمين أنهم ما قالوا ذلك والله لا نبالي ولا نحتاج بعد قول الله ولا بعد قول رسول الله الى عالم من علماء الدنيا ان يقررنا حقيقة حقيقه نحن في غنى عن الخلق ما دام ان الخالق بالله على نبه ونص هذا امر يجب على كل عاقل يجب على كل مؤمن ان يعتنقه ويعتقده نحن لا نحتاج الى علماء فلك ولا الى علماء كيمياء ولا طبيعه ولا علماء طبقات ارض ولا علماء فضاء ان يقرروا لنا أمرًا ذكره الله تعالى في كتابه او ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته كل هذا هراء لا يبالى به القول قال الله وقال رسول الله لان الله جل وعلا يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر يا اخي النظراء النظريات تتغير وتتبدل يقول قائل النظريه بعد اعوام ياتي من ينقض هذه النظريه ولكن سيد الخلق الموحى اليه من قبل الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن هوى ان هو الا وحي موحى كما قال الله ذلك أضرب لك مثلا قبل عشر قرن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما روى البخاري ومسلم عن ابي مريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر صفاء وانه اي الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء الذباب اذا وقع في شراب احدكم او طعام احدكم فليغلسه في داخل الطعام والشراب. لما لان في احد جناحيه داء مكروب بلاء ثم جعاف وجعل الله تعالى لهذا الذباب جناح اخر فيه الداء الشفاء فإذا غمست الذباب في الماء في السراب السر الزعاب الذي وضعه دباب هذا الجناح آخر فيه ما يزيله ويعقله ويرهيره ويزيل عنه الداء ولولا ذلك لمات الذباب نفسه لأن الله تعالى جعل فيه حصانا لحمل هذا السم ولو كان حاملاً لهذا السم ولم يجعل الله تعالى فيه حصانة لما تقبل كل شيء العقرب نفسها فيها سم الحية فيها سم ولكن الله تبارك وتعالى جعل فيها أيضاً داء دواء يزيل هذا الداء وقد رأينا وجربنا وعلمنا أن من ندر بأقرب ماذا يسمع الناس الناس يقولون أرأيتم الأقرب التي لدغته إن العقرب التي لدغته فإن وجد العقرب وقتلوها أخذوا من مصلها ووضعوه في موضع اللدغة كأنما خل من عقال وهكذا التعابين والحيات وما إلى ذلك كذلك الذباب لما جعل الله تعالى فيه هذا الداء جعل الله تعالى فيه ما يقيه من هذا الداء فرسولنا قبل أربعة عشر قرن أخبرنا بهذا الأمر أتدرون بعد النبي بألاف السنين، ما علم العلماء ذلك، كما يقولون علماء الفيزياء والكيمياء ما علموا هذا إلا قبل 200 سنة على أكثر تقدير، وقرروا نظرية واحدة. هذه النظرية أن أبدأ أن الزبداب فيه مقرف. عندما عين الميكروسكوب رأوا الداء ورأوا البلاء ورأوا المصائب موجودة في هذا الزبداب. قال النبي هذا قبل أربعة عشر قر وجاب النبي عليهم بأمر آخر ما توصلوا إليه وهو أن الله تبارك وتعالى كما جعل في هذه الزباب داء جعل الله جل وعلا فيها دواء وقد ذكر ذلك بعض الاطباء المسلمين وضعوا الزباب بجناحها الذي فيه الداء وإذا بالداء المستطير والبلاء العظيم اخذوا الذباب نفسها واعادوها في الماء واذا بدا خزان وثلاثه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اريد بهذا الكلام ان اقرر ان النبريات الخلقيه من المخلوقين قابله للتغيير والتبديل ولكن كلام الله لا يتغير كلام الله لا يتبدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير كلام الله تنزيل من عليم حكيم خلق الخلق وهو اعلم بالخلق وما يحكم للخلق وما الى ذلك وكلام النبي عليه الصلاه والسلام ليس من عندي هو ما قرا وما كتب النبي امي لا يقرا ولا يكتب ولكن الله تبارك وتعالى امده بروح الله جل وعلا ينزل عليه الايات والبينات قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى صلوات الله السلام عليه اذا قوله لا يرد فاذا قالت اليهود عليها لعائن الله ان مريم بغي وان عيسى ولد زنا الله جل وعلا رد عليهم ذلك قال اني عبد الله اتاني الكتاب والى غلا النصارى عيسى. وقالوا ان عيسى ابن الله. فقولهم باطل. وقالهم حقا. عيسى ليس ابن الله. ومريم ليس صاحب وزوجة لله. نحن نقرأ في اصغر صورة ان اصغر صور بسم الله الرحمن الرحيم هل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كان الله ولم يكن شيء الله لا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى والد ولن يلد لأنه اذا ولد اقتضى ذلك أن تكون له زوجة والله تعالى ليس له صاحبة جل وعلا لا إله إلا هو فإذا مريم ليست صاحبة لله لا زوجة لله ولدها عيسى خلقه الله بقولة كن فكان عيسى كما شاء الله وكما أراد الله وإنما خلق الله تعالى عيسى صلى الله عليه وسلم بكلمتكم فعملت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا هي مستنكرا للأمر وتعلم أن الناس ينكرون عليها هذا الأمر أيعقل أن إنسانا يحمل ليس له زوج ونحن لو وجدنا امراه من يوم وهي بكر لا يعلم انها تزوجت حالا اذا رفع امرها الى السلطان اما ان تعترف بانها قد زنت اما انه زني بها قسرا او انها وهي نايمة او ان قوما التقطوها وفعلوا بها هذه ايها ليدراء عنها الحد فاذا قالت لا انا ما زنيت لا من اين جاء هذا الولد ترجم ان كانت محصنا او تجلب ان كانت مكرا هذا امر الله وزرعه مريم ماذا تعمل هي مرقنة بان هذا الولد ليس ولد بغي لان الملك اتى اليها واخبرها وجرى بينها وبين الملك حوار الملك حوار اما يكونني ولد لم يمسكني بشر لم اكو بغية فلما اجئاها المخاض فاجاها المخاض الى جذع النخلة صد عليها الهم تبد عليها الامر قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني لا تحزني يا مريم من اهل العلم من قال ان الذي ناداها الملك لانها كانت على موضع عال وكان الملك دونها فنادياها وخاطبها بهذا الكلام وهذا اختيار بعض اهل العلم جماعة من اهل العلم قالوا لا انما الذي كلمها جنينها وهو في الرحم لا تحزن ولدت الولد ولدت الولد اتت به الى قومها يا مريم يا ابنة عمران ما هذا العمل ما هذا الصنيع لم يكن أبوك امرأة فوق ولم تكن بغيه أثارت إليه لأن الله تعالى أمرها بصم أمرها بأن تستسكت لأن الأمر أمر الله وهي معجزة لله وإذا بالمعجزات تتوالى فلما أنكروا عليها وقالوا المقالة التي قالوها وإذا بالولد الصغير الجنين ينطق يتكلم عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاه وَالْجَفَاتِ ما دمت حيا غريب ولا الصغير جميل يتكلم هذه ايه لو كانوا يعقلون إلا الولد ليس بولد بغي والولد ليس بولد لله الله تعالى لم تكن له صاحبه أريد أن نقرر هذا الأمر وأن نعلم هذا الأمر فإن المسيحيين عليهم العين الله وهم المغضوب عليهم ملوا الدنيا اليوم بالفجور والافتراء والكذب الأقانيم ثلاثة الله مريم عيسى عيسى ابن الله عيسى ابن الله والله تعالى يقرر في هذا الكتاب العزيز والنبي يقرر بأنه عبد الله وليس بإذن الله اسمع قول الله إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس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 أتعلمون من أين أتى التغيير ومن أين أتى التبديل أتى التغيير والتبديل من كلمة وقع فيها تصحيح وقع فيها تحريف قال الله تعالى لعيسى يا عيسى إني ولدتك من البتون إني ولدتك بتشديد اللام ولدتك ولم يقل الله تعالى ولدتك وفرق بين ولدتك وولدتك ولدتك انا الذي خلقتك واخرجتك من مريم البتون ولدتك انا ابوك فالله تعالى قال ولدتك هؤلاء الضلون ازالوا الشدة وعندما قرأوا هذا النص يا ايسى أنا ولدتك من البتون بمعنى أني أبوك ولهذا صاروا بها فرحا وذهبوا إلى أن عيسى ابن الله وهم متناقضون سارة يقولون إنه ابن الله سارة يقولون إنه هو الله سارة يقول إنه ثالث ثلاثة وكل هذا تناقض ودليل على بعدهم عن ربهم وبعدهم عن كتابهم وانهم لا مستوى عقلي لهم طالع ولو قدر لك ان رايت ما يعملون في الكنائس لرايت العجب العجاب يجتمعون في الكنائس ويقوم القديس اما قديس يتظاهر بالصلاح والتقوى وعليه فقوف وملابس طبطبه بيضاء وسوداء ومعه الإنجيل ومعه الصليب لأنهم يعتقدون أن عيسى صلب وربنا جل وعلا يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم جاءت اليهود تلتمس عيسى تريد أن تقتل عيسى هذا هو الواقع وكان لعيسى مريد تلمين دل عيسى دل اليهود على عيسى فلما دل اليهود على عيسى جعل الله شبه عيسى في هذا الذي دلهم عليه فأتوا إليه وأخذوه وظنوا أن هذا هو عيسى عيسى الله جل وعلا رفعه إليه قال الله تعالى له يا عيسى إني متوسيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين ألقى الله عليه النوم والنوم وفاة الله يشأفت الأنفس حين نوتها والتي لم تمت في منامها الوفاة في لغة العرب كثمان قِس بمعنى نوم إذا نام إنسان جاز لي أن أقول فلان قد توفف يعني نام هذه لغة العرب ارجعوا إلى القواميس تجدون ذلك كلمة وفاة تطلق على من مات وخرجت روحه صلى الله جل وعلا اخبارنا بان عيسى عليه الصلاه والسلام قد توصفاه الله بمعنى ان الله القى عليه النوم ورفعه اليه اني متوفيه ورافعك الي ان عيسى ماته الله لان كلمة متوفيه بمعنى الموت عند لان الله بدا بقولي متوفيه ورافعك فسروها بان المعنى انا مميتك وبعد ذلك أرفعك إليه بعد موتك اللغة العربية لا تساعدهم على ذلك لا تدل على أن الوفاة سبقت وحصلت لأننا في لغة العرب إني متوفيك ورافعك الواو والعطف والعطف بالواو في لغة العرب لا تدل على الترتيب. أنت تقول جاء الإمام والمؤذن هذه اللغة لا يفهم منها من سبق هل الإمام أو المؤذن إنما الواو في لغة العرب بمطلق الجمع أن الحضور حصل من الإمام كما أن الحضور حصل من المؤذن لكن من الذي جاء قبله الذي يدلنا على هذا صيغ أخرى جاء المؤذن فالإمام إذا عطف بالفاء دل على أن الذي أتى أولا المؤذن ثم جاء بعد ذلك الإمام كذلك لو قل جاء المؤذن ثم الإمام ثم تدل على الترتيب وعلى التراخي يعني أن المؤذن أتى وبعد مدة من الزمن جاء الإمام لكن قولي جاء المؤذن والإمام لا يدل هذا على أن الإمام سبق، ولا على أن المؤذن سبق. هذه لغة العرب ولذا يقولون الواو لمفرق الجمع أكلت تمرا ورطبا يعني جمعت بين أكل التمر والرطب أكلت ماذا قبل هل أكلت السمر قبل الرطب قبل هذه الصيغة لا تدل على ذلك وإنما الذي يعطيني دلالة على أنني بدأت بالرطب أن أقول أكلت الرطبة ثم اتشمرا أو أكلت الرطبة فاتشمرا الفعل الترتيب والتعقيد وأما الواو ليست للترتيب والتعقيد افهموا لغتكم وادرسوها لتكونوا على بينة من الأمر لذا فالله جل وعلا يقول إني متوفيك ورافعك إليه أنا أجمع لك بين الأمرين الوفاه التي هي النوم والرفع إليه وقع ولكن الوفاة التي هي بمعنى إخراج الروح من الجسد فهذه ستقع في آخر الزمان إن شاء الله عندما تمتلئ الأرض جورا ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ينزل عيسى وإمامنا منا وينزل عند المنارة البيضاء بالشام ويجد الرجل الصالح الذي يسمى محمد بن عبد الله الناس قدموه يصلون به يصلون معه به، يقومون للجهاد في سبيل الله فإذا نزل إيسا عليه السلام هذا الرجل الصالح محمد بن عبد الله يقدم إيسا فيأبى إيسا عليه السلام ويأمر بان يتقدم الرجل الصالح سيصلي بالقوم هذه احاديث صحيحه ينبغي لنا ان نكون على علم مما يتعلق بامور اشراط الساعه وهذا مما يقع في اشراط الساعه ان شاء الله تبارك وتعالى عندها يتعاون عيسى بعد نزوله مع المؤمنين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقاتلون اليهود ويقاتلون المسيح الدجال ويومها يكون مع المسيح الدجال ويومها يكون مع يهود سبعون ألف من يهود أصبهان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتقع الملحمة الكبرى ويقع القتال ويقتل عيسى بن مريم المسيح الدجال ويقاتل المسلمون في ذلك الوقت اليهود وينصر الله تعالى المسلمين على اليهود حتى إن الله تعالى يجعل للمسلمين في ذلك اليوم علامة وكرامة بأن ينفق الحجر وينفق الشجر إذا قاتل المسلمون اليهود ينفق الحجر والشجر ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتن يا مسلم هذا ورائي يهودي أقتل الحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره إلا سجر الغرقب سجر الغرقب لا يتكلم ولا يدل المسلمين على اليهود والغرقب هو النبض الذي يسمى اليوم بالعوسج وسبحان الله العظيم إن اليهود اليوم معنيون معنيون بهذا السجر يغرسونه في غزة من الأماكن المحتلة في فينا لأن شجر اليهود مشهورة حدثنا بذلك الثقاف الذين رأوا واطلعوا ليقع, ليقع ما أخبر به النبي كما أخبر قبل أربعة عشر قرن النبي ما ينطق عن هوى يا أخي نحن لا نقرأ عن رسول الله شغلونا عن رسول الله والله شغلونا والله شغلونا, والله شغلونا, والله شغلونا من منا قرأ الأربعين النووية أربعين حديث عن رسول الله في الآداب والأحكام والتهديد النفسي لكن أقول لك أنا العبد الحقير يومياً لا بد أن أطلع على أربع صحف ثلاثة صحف من الصحف السائره أقرأ المدينة وأقرأ عكاب وأقرأ الشرق الأوسط وأقرأ المسلمون في كل أسبوع وإذا وقعت أمور أخرى أقرأ صحف مصرية ولبنانية وقويتية وما إلى ذلك لكن لا أقرأ في اليوم الواحد عشر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أو أنني أرتب لنفسي في كل يوم أن أقرأ ثلاث صفحات من كتاب الله تبارك وتعالى إلا من شاء الله أو ما شاء الله لكن نقرأ صحف مجلات سيدتي وشتي وننظر إلى الصور الخليعة وشغلونا بها وزاد الأمر الطينة الب... بال بل الطينة زادت بل بأننا نافي بالفيديو وننظر إلى العورات وننظر إلى الفجور وننظر إلى المنكرات وزاد الطين بالله أيضا أننا ما بالفيديو جاءنا الدج هذا الدج الذي يعطينا 79 دولة وكل هذه الدول دول فجور وعهر وزنا وأمر لا يرضي الله سوى الليل الشاب الصغير الكبير أمام هذا الأمر متى يقرأ عن رسول الله ومتى يقرأ سيرة رسول الله ومتى يقرأ عن أشراف الساعة التي تقع من المسيح الدجال من المسيح إيسا مريم من محمد بن عبد الله المهدي المنتظر ما هي الدابة التي تكون في آخر الجمال من هم يأجود ماجود متى يقع هذا الأمر أيقع هذا الأمر اليوم غدا الدابة التي تتكلم تخرج. تخرج وتنصف إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون هذه معلومات لا يعلمها إلا من دخل في المعاهد الدينية ومن لم يدخل في المعاهد الدينية أو لم يكن من من يستمع لوالده والده يعلمه أو يسهد مسجد او يشهد محاضرة والله لا يعلم او يشهد مسجد او يشهد محاضرة والله لا يعلم هذه الاشياء مع انه يجب على كل مسلم مهما كان علمه مدني طبيب مهندس جيولوجي يجب عليه ان يعلم من دين الله ما يقربه الى الله لا اقول يجب على كل مهندس وطبيب وطيار وجيولوجي أن يتعلم حتى يكون تخرجي الأزهر لا لا لا ولكن يجب عليه عليه أن يعلم شيئا من كلام الله شيئا من احاديث رسول الله شيئا من فقه الإسلام شيئا عن سيرة النبي كم فرائض الوضوء ما هي مستحباتها ما هي مبصلات الوضوء ما كم فرائض الصلاة مبصلات الصلاة مستحبات الصلاة الله يسأل يوم القيامة عن ذلك. فما العذر عند الله يوم القيامة العذر عند الله أنني ما تخرج من الأزهر أو من الجامعة الإسلامية أو الزيتونة أو القيروان أو المعاهد الدينية والعلمية هذا ليس بعذر يقبله الله تبارك وتعالى ولذا يقول القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لو لم ياتي معلم لو لم ياتي مدرس أنا نشأت في صحراء هذه الصحراء قاحلة بعيدة في مجتمع صغير لا يوجد علم ولا علماء يجب علي أنني متى ما رأي السمس الحضر الليل النهار سماوة أرض جبال وأو يجب علي أن أعلم أن لهذا الكون خالق ولذا قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا إله إلا هو هذا الإله الواحد تعبد العباد بما تعبد العباد يجب علينا اعرف ذلك ما الذي تعبدنا الله تعالى به وهل يوجد اليوم متقف نال شهادة المتوسط فقط الشهادة المتوسط فقط فضلا عن من نال الثانوية والجامعية والماجستير والدكتوراه والزمالة يمر عليه متوسط لا يعلم ان الله بعث رسول ان الله انزل كتب لا والله لا يعلم ان الله خلق ان الله تعبده ولو جينا الى صفل صغير مميز اين ربك يقول الله لو اتينا الى كافر اذيناه ظلمناه بمجرد ما يظلم ويضرب انا اتكوكم على الله ولكن البلاء اننا عرفنا الله خالق رازق موجد ولكن لم نعني أنفسنا بمعرفة ما تعبدنا الله تعالى به شغلنا المال شغلنا الهوى شغلتنا الدنيا شغلونا والله شغلونا عليهم لعين الله بل إننا نعرف عن غير الله تعالى عن الرجال الشرق والغرب وعن الأوروبيين والشرقيين والغربيين ما لا نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة واقعة يجب علينا أن نعلمها حتى نغير الوضع حتى يكون الله تعالى معنا لا أقول يجب أن تكون فقير كالإمام مالك وأبو حنيفه وأحمد بن حنبل لا وإنما يجب أن تعلم كيف تصلي القم للصلاة كيف تتوضأ كما توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن تتزوج أن تنكح. عليك أن تسأل أهل العلم أنا أريد أن أتزوج كيف أعامل الزوجة وكيف تعامل الزوجة وما هي شروط النكاح؟ وما إلى ذلك كل شيء بالمناسبة إن شاء الله وما أكثر العلم اليوم وما أكثر المعلمين اليوم وما أكثر الوسائل التي تبلغ شرع الله تعالى اليوم إذا ليل ونهار 24 شاعة إذاعة القرآن الكريم إذاعة غير القرآن الكريم أحاديث دينية قرآن تفسير كلام تاريخ أدب شعر لكن نحن صادون عن هذا غافلون عن هذا الله غفور رحيم يا أخي لا تحمدلها وتكذبها خلينا نشرع ونمرع وبعد ذلك ربنا غفور رحيم هذا الذي نقول والله المستعان وحسبنا الله أن أعمل وحيد المقصود من هذا الكلام ولدت عيسى وترعرى عيسى وكبر عيسى والله جل وعلا بعث عيسى وأرسله هل أرسله وهو صغير هل أرسله وله من العمر ثلاثون هل أرسله بعدما بلغ أربعين لأن غالب الأنبياء لا يبعثون إلا إذا بلغوا الأربعين بعثه الله وقام في قومه ما أقام وبعد ذلك لما حصل الخلق وما وقع رفعه الله إليه عيسى موجود الآن في السماء ما كتب الله موتتين على عبد فلو كان عيسى مات ورفعه الله تعالى ميتا إذا نزل في آخر الزمان لا يموت وقد جاء في الحديث الحسن أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان وتجري منه الأمور التي ذكرت لك ويبقى على وجه الأرض أربعين عام ويولد له ولد وبعد ذلك يهاجر ويأتي إلى طيبه الطيبة ويموت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبر مع رسول الله بعد ذلك يموت عيسى إذا عيسى مات مرتين من الذي يقول هذا سهداء أحد لما رضي الله عنهم وأرضاهم أحياهم الله ومناهم تمنوا ماذا تريدون لما رأوا الخير الوارث والنعيم العظيم المقيم الذي أعده الله تعالى لهم بسبب سهادتهم تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا يا رب نريد أن نعود إلى الدنيا لنقاتل مرة أخرى ونستشهد فأخبرهم الله جل وعلا أنه كتب موتاً واحداً انتهى العودة إلى الدنيا لا يمكن قالوا إذا يا رب بلغ عنا أقوامنا ما أكرمتنا به فأنزل الله جل على قوله ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فلو قلنا بأن عيسى مات كما قال جماعة موتت الدنيا وأخرجت روحه وبعد ذلك رفع ونزل في آخر الزمان ومات كم موت مات عيسى موت وهذا أمر لا يقع لأحد كما أخبر بذلك الرب جل وعلا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاحاديث التي ذكرها الإمام مسلم بيّن فيها فضل عيسى وفضائل عيسى الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وكلها عن أبي هريرة الأول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء وأولاد علاك وليس بيني وبينه نبي والحديث قد تقدم ومعلوم مشهور أبناء الله يعني ديننا واحد التوحيد أبونا واحد وأمهاتنا شفاء وبقية الكلام غدا إن شاء الله قال الإمام مسلم رحمه الله باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة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 قال وحدثناه أبو قريب قال حدثنا من إدريس. قال سمعت مختار بن فلفل مولى عمر بن قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رجل يا رسول الله بمثله قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى سفيان عن المختار قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا قتيبة بن السعيد ساق السند إلى بذناد عن الأعرج عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ليلة البارحة كنا مع فضائل عيسى عليه السلام وقد علمنا ان عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وكلمة الله تعالى التي بعث بها جبريل عليه السلام إلى مريم لينفخ في جيب ذرعها كلمة كن فنفخ في جيب ذرعها كلمة كن فكان عيسى صلى الله عليه وسلم لذا فإن عيسى عبد الله ورسول الله وروح من الأرواح التي خلق الله وقول الله تعالى وروح من ليس المعنى أن عيسى جزء من الله وإنما معنى ذلك أن عيسى صلى الله عليه وسلم روح من الأرواح التي خلق الله اسمعوا قول الله وسخر لكم, لكم يعني الله ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هل المعنى ما في السماوات والأرض جميعا بمعنى أنه منفصل عن الله لا ما في السماوات ما في الارض خلقه الله تعالى لنا ولم يخلق ما في السماوات وما في الارض غير الله تبارك وتعالى فقول الله تعالى في عيسى صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه روح منه يعني ان عيسى روح من الارواح التي خلق الله ام من الاوائل التي خلق الله أنا روح من الأرواح التي خلق الله فليس ذلك أمر يدل على أن عيسى ابن الله الأرواح التي خلق الله إما أن تكون من أب وأم وإما أن تكون من أب ولا أم وإما أن تكون من أم ولا أب وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ لَا مِنْ أُمِّ وَلَا مِنْ أَبٍ آدم ليس من أمٍ ولا أب حُوَاءُ من أبٍ ولا أم عيسى من أمٍ ولا أب أنا وأنت وزيد عمر وبكر وخالد وجميع الخلايق من أبٍ وأم الله تعالى أراد أن يكون هذا الأمر فَلَا بد أن يكون الأمر كما شاء الله تعالى فمن بهذه الآية وبقول الله تعالى وروح من على ان عيسى عليه الصلاة والسلام ابن لله جزء من الله لان الله تعالى قال وروح من فقد ابعد النجعه ولم نفق للهدى والصلاب وانما معنى وروح من يعني ان عيسى صلى الله عليه وسلم روح من الارواح التي كانت لامر الله تعالى وخلقها الله أما البنوة أما الالوهيه فلا لأن الله تعالى قال ما كان لله أن يتخذ من ولد وما كان معه من إله إذن ذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه الله تعالى لم يتخذ ولد ليست له صاحبة هو الله أحد الله الصمد لم يلد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واحد أحد هذه المعالم هذه العوالم كلها بأمر الله تعالى ولذا قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها لو كان ثم إله يستحق أن يعبد ولو كان هناك إله مشارك لله تبارك وتعالى لتعطل الكون زيد وعمر يملكان دابة استلقى في هذه الدابة. زيد يريد أن يركب هذه الدابة. عمرو يريد أن يركب هذه الدابة. لا بد أن يقع في يوم من الأيام تعارض بينهما. هذا يريد أن يركبها هذا اليوم بعد الصلاة العشاء ليذهب إلى المطار أو سياره يريد أن يركبها هذه الليلة. الآخر يقول لا. أنا الذي يريد أن أركب هذه الليلة فيقع ما يقع. فملك الله وملكوت الله لا إله إلا هو قد انفرد بخلقه رب السماوات والأرض مالك الخلق أجمعين لا إله إلا هو ليس له شريك ليس له مثيل ليس له ظهير ليس له ولد ليس له والد ليس له زوجة لا إله إلا هو وكثيرا ما قلت لك إن الله تعالى كان ولم يكن شيء أراد الله تعالى أن يعرف ما كان يعرف من قبل فخلق الله تعالى القلم وقال الله للقلم اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء ارادها الله فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامه لا اله الا هو فاذا دعوة بنوه عيسى لله او ان عيسى اله مع الله او ان عيسى ثالث سلامه هذا كلام خارق القران يرده النبي صلى الله عليه وسلم رده في احاديث كثيره اذكر لك منها حديثا واحدا عن عباده بن الصادق رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل من شيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له كلمة وحده أكدت الإثبات لا شريك له أثبت من نظر أكدت النظر. لأن لا إله إلا الله تجتمل على نفي وتجتمل على إثبات نظر العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله لا إله يعبد أو يستحق أن يعبد إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له ولذا قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله أكد وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله لما جاء في بيان عيسى وكان عيسى قد اختلف فيه وقد ضل كثير بسبب عيسى أنهم يقولون أنه ابن الله وما إلى ذلك أطال النبي النفس وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الواقع وقال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته عيسى كلمة الله التي ألقاها جبريل على مريم وروح منه يتسبصون بكلمة روح منه ولذا أنا طلت ما القوف عند هذه الجملة وروح من وروح من أخذوا هذه الجملة وأحصدوا بها على بنو ساعدة للرب جل وعلا إذا إذا قلت لك أنت روح من الأرواح التي خلق الله هل أنت ابن لله لا الله جل وعلا قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم هل الشمس والقمر الكواكب بمن آدم الجن الإنس هؤلاء من الله لا والله وانما هي اشياء كانت بامر الله تعالى وعلم الله تعالى وقدر الله جل وعلا والله تعالى هو الذي اوجد هذه المعالم والمعال العوالم لا اله الا هو ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الجنه حق وان النار حق الذي يشهد بمجموع هذه الاشياء يستحق دخول الجنة أدخله الله الجنة على ما كان من عمل على ما كان من العمل الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله شهد شهادة حق عالماً لمعناها عاملاً بمقتباها لكن وقع منه تقصير، ووقع منه ذنب وخطا لا بد ان يدخل الجنه بشرط الشر قاسي الشرف ليس هين ليس المقصود ان اقول لا اله الا الله باللسان وانا لا اعلم معنى لا اله الا الله وانا لا اعمل بمقتضى لا اله الا الله انا اقول انني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ولا اعلم معناها ولا اعمل بمقتضاها والله لو قلتها من اليوم إلى مئة عام لا تنفع وإنما المقصود أن تقول لا إله إلا الله وتعلم أن جميع أعمالك أفعالك التي تقوم بها أنت وكلفك الله جل وعلا بها لا يستحقها إلا الله ولذا قال الله جل وعلا قل يا محمد إن صلاتي ونسرق ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا أسجد لغير الله لا أذبح بغير الله لا أنظر لغير الله لا أدعو غير الله لا أستغيث بغير الله لا أعمل أي عباده تعبدنا الله جل وعلا بها لغير الله تبارك هذا معنى لا إله إلا الله وأما شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى أنه الشخص المختار الذي اختاره الله تعالى للرسالة وكلف الله جل وعلا جميع البشرية أن يتقيدوا بهديه وأن يعملوا بشرعه لا قول لأحد مع قوله ولا قانون ولا دستور ولا حكم ولا أمر ولا نهي إذا لم يكن عن طريقه وإذا لم يكن بواصفته صلى الله عليه وسلم فالله تعالى لا يقبل هذا العمل من العبد لو جاء إنسان اليوم وقال أنا أعمل بالتوراة أعمل بالإنجيل أعمل بالزبور والله لا يقبل الله تعالى منه لأن الله تعالى بعدما بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نسخ جميع الشرائع جميع الأقوال ولذا يقول أهل العلم أقوال بني إسرائيل اليهود والنصارى إذا حدثونا وقفنا على أخبارهم لا ننفي ولا نصلح. ما وافق شرعنا قبلنا، وقلنا هذا مطابق لشرعنا، ولم نعمل بشرع موسى ولا بشرع عيسى. إنما عملنا بشرعنا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. شرعنا هو المقدم. لو خالف قول عيسى قول موسى قول أي نبي قول النبي عليه الصلاه والسلام ردها هذا القول واخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى امرنا بطاعته ولان الله جل وعلا امرنا بمحبته وامرنا باتباعه وقيد الله جل وعلا طاعته عن الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل في هديه في فقد خالف الله تبارك وتعالى وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله بمعنى أنني أخذت حبلا وضعته على عنقي وسلمت قيادة للذي سماه الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم إن وجهني يمنا لسرة أمام خلف أنا مطيع له ومتبع له لأن الله تبارك وتعالى أمرني لكن لو قلت أنا أريد أن أعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بدنيانا محمد صلى الله عليه وسلم لا دخل له في هذا لو قال لو تكلم لو أمر لو حكم لا نطيعه لا نقبله فإن الذي يدعي هذه الدعوة لم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أدخله الله الجنة من سهد هذه الشهادات أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ما معنى ما كان من العمل هل أهل الجنة جميعا متساوون في المراتب لا في الدرجات لا في المنازل لا مقام النبي أعلى مقام مقام الأنبياء والرسل مقام الصحابة مقام التابعين مقام الصالحين الناس يتفاوتون على حسب أعمالهم في هذه الدنيا من قام الليل وصلى أحد عشر ركعة بعد صلاة العشاء عندما نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي المقيوم يكون كحالي عندما صليت العشاء صليت ركعتين وبعد ذلك صليت وسُلمت وعدت إلى داري ونمت الآخر صلى ما قدر الله تعالى له من صلاة العشاء ورجع إلى بيته وعندما نام استيقظ في آخر الليل وقام آخر الليل صار يدعو ربه صار يركع صار يسجد بالله عليه مقامه ومقامه سواء عند الله منزلتي ومنزلته سواء عند الله لا ولذا قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على حسب عمله الذي عمله في الدنيا لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء ولا عمل فمن اراد المنزله الكبرى عند الله فليعمل الخير ها هنا ولذا يقال لقاري القران يوم القيامة اقرا ورقا اقرا ورقا انا لا احفظ الا جزء عم فقط وهذا لا يحفظ الا نصف جزء عم وهذا لا يحفظ حتى الفاتحه ايقال له يوم القيامه اقرا ورقا حتى يسعد إلى درجة حفظه كلام كلام الله والنبيين والصديقين والشهداء لا وإنما يدخل إذا لم يشرك بالله تبارك وتعالى وعلم معنى لا إله إلا الله أنا أكرر اسمحوا لي أن أكرر لأن القضية قضية جلت فيها الأقدام كثير والله الذي رفع السماء بغير عمد لا يعرفون معنى لا إله إلا الله عمره ستون عام سبعون عام خمسين عام متقق متعلم ما معنى لا إله إلا الله من الذي من لا يعلم معنى لا إله إلا الله يوجد عربي أو عجمي أو مسلم لا يعلم معنى لا إله إلا الله نعم يوجد كثير كل من يقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق لا رازق ما علم معنى لا إله إلا الله لا اله الا الله ليس معناها اثبات افعال الله لا خالق لا رازق لا محي لا مميت لا مدبر هذا اثبات لافعال الله قريش اثبتت افعال الله ولم تنكر افعال الله بدليل القران والسنه ولكن لا اله الا الله تقتضي ان تثبت ايها المسلم ان اعمالك ان افعالك ان اقوالك التي تعبدك الله تعالى بها هي محض لله خالصه لا تصرف لغير الله ولذا لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباده لله هذا موضع يحتاج الى بيان والى تفصيل لاننا نقول باللسان وأعمالنا تخالف أنا أقول لا إله إلا الله وركبت طياره ومعي رفقة الطائرة محملة 280 شهر وإذا بمطبات جوية هبطت الطائرة خبوط كادت أن الأرض ثم ارتفعت ثانية إلى منزلتها تسعة وثلاثين القدم ثمانية القدم عادت وطاء عادت للمطب الآخر تعال اسمع ما جرى عندما كنا في هذه الطائرة قليل من قال يا الله يا من بيده الأمر النجاة النجاة يا رب والله غالبنا في هذه الطائرة من ينادي يا شيخ أحمد يا شيخ الجيلاني يا كيلاني يا تباني يا بدوي يا مرغني يا جلجلوتي يا جارع أين الله الذي قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاسف له إلا هو الدعاء عباده لا يدعى غير الله عند الضر لا يدعى غير الله جل وعلا في أمر لا يقوى عليه غير الله من الذي ينجينا الآن إلا الرب جل وعلا الجلجلوت والتبان والقادر والخيلان يأتون وينقنون أين العقول يا جماعة الإسلام وهل هذا هو معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يدعى إلا الله لا ينذر لغير الله لا يذبح لغير الله كل ما يسمى عباده هو محض حق الله لا يستحقه غير الله تبارك وتعالى شاقني الى هذا الكلام ان القران اثبت عدم بنوه عيسى للرب وان السنه دلت على ذلك فعيسى صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسوله وانتهى الكلام النبي عليه الصلاه والسلام في احاديثنا بالام اخبر بانه اولى الناس بعيسى لان عيسى نبي ورسول وتلا عيسى جاء بعد عيسى رسول الله ولذا قال انا اولى الانبياء بعيسى وقال عليه الصلاه والسلام نحن معاصر الأنبياء أبناء الله، ومعنى كلمة أبناء الله عند العرب الرجل إذا كانت له عدة أسرة ولدت له هذا ولد وهذا, ولد وهذا ولد وهذا ولد وهذا ولد الأولاد إخوة أبوهم واحد ولكن الأمهات سته فأبناء العلاة في لغه العرب الإخوة الذين يجمعهم أب واحد ولكن الأمهات متفرقات فضرب النبي هذا المثل وقال نحن معاشر الأنبياء أبناء علاة أبونا واحد وأمهاتنا شكا من أبوهم؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابوه عبد الله بن عبد المطلب وابراهيم الخليل عليه السلام ابوه آجر، وموسى ابوه عمران ونوح ابوه فلان وصالح ابوه فلان فكيف يقول النبي عليه الصلاه والسلام ابونا واحد وامهاتنا شتى يقولون في لغة العرب عند النحاه لولا الحذف والتقدير نفهم النحو الحمير لولا الحذف والتقدير نفهم النحو الحمير نحن أبناء الله يعني أن الله جل وعلا أرسلنا بعقيدة وشريعه فنحن الأنبياء جميعا عقيدتنا واحدة دعوتنا واحدة وهي دعوة الخلق إلى الله تعالى وأن الله تعالى هو المعبود وحده وأنه لا يعبد السواع وأما أمهاتنا شرائعنا الشريعة وعقيدة العقيدة التوحيد العقيدة لا إله إلا الله العقيدة العبادة لله الشريعة صلاة صيام حج وما الى ذلك الشرائع مختلفة دين موسى غليظ شديد النجاسة اذا وقعت الثوب الاسرائيلي اليهودي لابد ان يقرب النجاسة من الثوب بالنقراض جاء صلى الله عليه وسلم تهون في هذه الشريعة جاءت شريعتنا لا يقرب وإنما يغسل بالماء فإذا زال زالت النجاة انتهى كل شيء. الشرايع مختلفة. صيامنا الذي أوجبه الله تعالى علينا صيام شهر رمضان. بعض الشرايع خلاف ذلك. فإذا أبناء الله أبونا واحد. مسلكنا في عباده الله واحد لان الله تعالى قال وما ارسلنا من قَبْلِكَ من رسول الا نوح اليه انه لا اله لا معبود حق الا الله لا اله الا انا تعبدون وهذا هو معنى لا اله الا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان يعبدوا الله واتقوا الطاعون اعبدوا الله اشتربوا الطاغوت معنى لا اله الا الله أعبد الله اثبتوا العبادة لله اشتربوا الطاغوت لا معبود الا الله فكل الرسل من عهد نوح واول الرسل كما تعلمون نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر الامة البشر قبل نوح ما كان, ما, كان ما كان فيهم رسل وإنما الرسل بدأت بنوح وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نوح بعث الله إلى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب شديد دعاهم نوح اعبدوا ربكم اتقوا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أثوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمسة فراجة ظل فيهم ألف سنة إلا خمسين عام وهم لا يزالون مصدرين على عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أصنام نصبت صور للصالحين تبقوا قام الشيطان ودعاهم إلى عبادة هذه الأصنام فعبدوا هذه الأصنام والأوثان وظل فيهم نوح صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الله جل وعلا يدعوهم إلى لا إله إلا الله أعبدوا ربكم لما ايس قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم بتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا عند ذلك أخذهم الله تعالى بالطوفان فجميع الأنبياء وجميع الرسل إنما جاءوا بلا إله إلا الله في العقيدة الأصل لأن الجنة لا يدخلها إلا موحدة لا يدخلها إلا من عبد الله وحده ولم يعبد السواه وبقية الشرائع تختلف بقية الشرائع مختلفة لا مانع من ذلك وأما عبادة الله نوح يدعو إلى عبادة الله وموسى يدعو إلى عبادة العجل لا والله إبراهيم يدعو إلى عبادة الله موسى ياتي ويدعو الخلق إلى عبادة الكواكب لا والله بل الجميع على أمر واحد ومسلة واحد ومنهج واحد ومسار واحد وهو عبادة الله وحده لا سليس له ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أبناء علات أبونا واحد وأمهاتنا ستا وقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء وأولاد علاة أبوهم واحد وأمهاتهم ستاء وفي الحديث الأخير الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه ميجة لعيسى وفضل لعيسى آخر غير ما تقدم الفضل الذي كرم الله به عيسى واثبته رسول الله وعيسى له مكارم الله ايده بروح القدس يكلم الناس بالمهد وياخذ الطين ويجعله على هيئه طير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله يبرئ الأكمة يبرئ الابرس باذن الله مكارم من مكارم عيسى التي فضله الله تعالى بها هذا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان يوم أن يولد فيستهل فارخا عندما يقع على الأرض ما من مولود ذكر او انثى ابيض او اسود عربي او عجمي عندما يولد لا بد عندما يخرج من الرحم ومن السبيل المعلوم الطريق المعروف الذي يذكره الله ودلله الله جل وعلا وانت سرنا من هذا الطريق الطريق الذي لا اذكره لألا أشمخ وأتكبر وأتعالى أنا, أنا من الطريق المعروف وبصراحة من موضع البول هيا تكبر وأنا وأنا وارفع أنتك واشمخ وأنا خير الخلق ولا يوجد أحد مثلي أنا كذا وأنا كذا أنت من طريق البول وأنا من طريق البول بل خرجنا من طريق البول ووقعنا في طريق البول خرجنا لذة مني من الأب ووقع في موضع البول من الأم واستقر في الرحم إلى أن شاء الله تعالى الخلق ونفخت الروح وبعد ذلك خرجنا من طريق البول فإذا استقر الولد الذكر الأنثى ما شاء الله تعالى في الرحم وشاء الله تعالى الخروج وغالبا ما يخرج إما للسكة في أشهر الشهر السابع او تسع اشهر في العاشر او يبقى اكثر عندما يخرج لا بد ان يتقلب اضطرب داخل الرحم يريد الخروج ينكس فيخرج من طريق البول اذا وقع على الارض تل القابلات اذهبوا الى المستشفيات واسمعوا اثناء الولادة ما قال سيد الخلق أو صدق وحق أم لا والله انه هو وحق لأن النبي لا ينطق عن هوى إنه هو إلا وحي يوحى فجميع من ولد وأنا وأنت وزيد وعمر والأبيض والأسود وقع منهم هذا إلا عيسى عليه الصلاة والسلام وأم عيسى فإن الله ميزهما بهذه الميزة قالت أم مريم وإن اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن نالك هذا قالت من عند الله الله جل وعلا كرم مريم وكرم ولدها عيسى فعندما خرج عيسى من رحم الأم والتهلّى صارخاً لم يصرخ ولم يتكلم. وللعلماء استهلال الصبي وصراخ الصبي قاعده ولد الولد وخرج من الرحم. وعندما وقع على الأرض ميت. أيرض لا يرد. أيُرد استهلّى صارخ. صاح ما صاح معناه ميت خرج ميتا لا يرد ولكن ان استهل فارخا عندما خرج نخته ابو مره الشيطان الرجيم الذي قال انظرني الى يوم يباتون وقال الله تعالى لهم اجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد حتى عندما تخرج يا بني آدم عدو أبيك الأول يحضر وإن خس ولعنه الله حتى عند الاحتضار وهذا أشد عندما تبلغ الروح في القوم يأتي هذا اللعين ويحاول أن يبل العبد في هذا الوقت الحرج البيض والعبد يوافي ربه وروحه تخز منه واذا بالشيطان الرديم يقف انا ربك يتوّف ويتوّل جاءت الاخبار ان الامام احمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه وما هيك بالامام احمد لما احتضر اغني عليه وعنده آله وولده فكانوا يقولون له لا إله إلا الله يلقنونه لا إله إلا الله والتلقين إنما يكون قبل خروج الروح ولكن بعد خروج الروح لا تلقين لأن الأمر انتهى